وَلَئِن نَّشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَمَالَكُمْ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا وَعَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْءٌ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تابطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا وردوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السابق ல்மிுமுனியும் அமகும் இ மூணியல وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلُكُمُ فَیَحْسَبُكُم مُّبْتَخِلِينَ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ ا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَوُوا تَبْدِيلُ الْقَوْمِ مُغَيِّرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ